هُم الذيينَ يقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَ مَنْ عن دََرسُول لِلههِ حتىَ يَن فَضُّ قالِ اللهِ خَزَ إُِ السَّمواتِ وَالأَبْضِ لا يَفقَعون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 هُم الذيينَ يقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَ مَنْ عن دََرسُول لِلههِ حتىَ يَن فَُّ قالِ اللهِ خَزَائِنُ السَّمواتِ وَالْأَبضِ وَلَِمُنَافِقينَ لا يَفقَون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم اللَّهُ أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله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 هُم الذيينَ يقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَلَ مَنْ عن دََرسُول لللهِ حتىَت يَن فَُّ قالِ اللهِ حتى ينفضوا ولله خَزَائِنُ السَّمواتِ وَالْأَبضِ وَلَِمُنَافِقينَ لا يَفقَعون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هُم الذيينَ يَقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَلَ مَنْ عن دََرسُول لِلههِ حتىَت يَن فَُّ قالِ اللهِ حتى ينفضوا ولله خَزَائِنُ السَّموَاتِ وَالْأَوضِ وَلَِمُنَافِقِينَ لا يَفقَون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 هُنُ الذيذينَ يقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَ مَنْ عن دََرسُول لِلههِ حتىَ يَ فَضُّ قالِ اللهِ خَزَائِنُ السَّمواتِ وَالْأَبضِ وَلَِمُنَافِقينَ لا يَفقَون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقَ فَأَصْدُقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 هُمُ الذيينَ يقُونَ لَا تُمْ فِقُوا عَ مَنْ عِن دََرسُولِلَّهِ حتىَ يَن فَُّ قالِ اللهِ خَزَائِنُ السَّموَاتِ وَالأَوضِ وَلَِمُنَافِقينَ لا يَفقَون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 وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسمون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله ان ما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 همم الذي نَقُونَ ل تُمْ فِقُوا عَلَ مَن عم دَرسُول لللَّهِ حَ يم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 ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِذْ تَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يعملون.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 هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمَرُوهُ سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مستكبرون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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين